إن الذين قالوا ربنا الله ثم اشتقاموا تتنزل عليهم المنائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة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 فإذا الذي بينك وبينه عجاوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعر بالله إنه هو السميع العليم وَمِنْ آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تستدوا للشمس ولا للقمر واستدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار يسبحون له بالليل and